وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ م تَقغُ مِ نَدَمِ ما رَقُ مَِد الحَق فِيَ قُودُونَ رَض بَنَاأَبَ الن فَ مَا دَنَانَ دَنُو مِنَ الْبَدْرِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ يُغَانُقُ مَعَ أَنْ أفابغض مضاق بما قال جنات نسير من تحت انهار خالدين في ذا فذلك cần phòng vu xin u cao إن الله يحب المعتدين وكلوا مما أزقكم <تصفح> أنتم به <بي مؤمنون تصفيق> <تصفيق> <لعلي leather> فارصو اتقعام عشرا من سانين كي سرى نحو غب او تحرير رقبه تملن يجد فصيا كفارة أيمانكم إذا حلتم واحقظو عند ان